أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن امنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون ما ينتظر المكذبون إلا أن يأتيهم ملك الموت واعوانه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 ولا ينفع مؤمنا لم يعمل خيرا من قبله عمله قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين انتظروا أحد هذه الأشياء انا منتظر إذا الإنسان يخاف الموت يخاف يوم القيامة يعظم لقاء الله تعالى والحساب والجزاء والقصاص فالإنسان حينما يلقى ربه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 إذن واجب الداعية أن يدعو إلى الله تعالى أما النتائج فهو غير مطالب بها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلم. من أتى يوم القيامة من المؤمنين بحسنة ضاعفها الله له عشر حسنات ومن اتى بسيئة فلا نعاقب إلا بمثلها في الخفة والعظم لا أكثر منها وهم يوم القيامة لا يظلمون بنقص ثواب الحسنات ولا بزيادة عقاب سيات، إذن لابد أن نتعرض لكرم الكريم سبحانه وتعالى وهو أن الله سبحانه وتعالى قد ضاعف أجر الحسنات فعلى المؤمن أن لا يفرط في حسنة من الحسنات تقربه إلى الله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين إنني أرشدني القائم بمصالح الدنيا والآخرة وهو ملة إبراهيم المال إلى الحق والذي لم يكن من المشركين قط وهذا تلقين للعقيده قل إنني هداني ربي الرب هو الخالق المالك المدبر إلى صراط مستقيم. اتباع ما أنزله الله تعالى كما نزل من السماء هو الدين الحق وهو الصراط المستقيم دينا قيمة فهو دين وهو عظيم وهو يقوم على الإنسان في جميع أموره مله إبراهيم حنفة على مله إبراهيم وإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام لما سار على ما امره الله تعالى صار خليلا لله فمن اراد محبه الله تعالى فليسر على طريقه الخليلين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل ايها الرسول وهذا خطاب للرسول ولكل مؤمن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 وشرابه وشهوته حينما يجعل هذا على ما يحل ويبتعد عما يحرم لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلم وهو سبحانه لا شريك له ولا معبود بحق غيره ولهذا التوحيد الخالص من الشرك أمرني الله وأنا أول المستسلمين له من هذه الأمة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 ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور الرحيم والله هو الذي جعلكم تخلفون من سبقكم في الأرض للقيام بعمارتها ورفع بعضكم في الخلق وقزق وغيرهما فوق بعض درجات ليختبركم فيما آتاكم من ذلك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 من تمام عدله تعالى وإحسانه أنه يجازي بالسيئه مثلها وبالحسنة عشرة أمثارها وهذا أقل ما يكون من التريف الدين الحق القيم يتطلب تسخير كل أعمال العبد واهتماماته لله فله وحده يتوجه العبد بصلاته وعبادته ومناسكته وذبائحه وجميع قرباته وأعماله في حياته وما أوصى به بعد وفاته نسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم وأن يرحم أمة الإسلام أجمعين تمت بحمد الله تعالى سورة الأنعام فنسأل الله تعالى أن ننعم علينا وعليكم من الخيرات والبركات والمسرات. ما الله وحده به علم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته